وَأَنَا قَائِمٌ فَأَسْتَمِعُ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُسَمِّعُ جذا كل نفس بما تسعى فلا يخذنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتربى وماتيك بيمينك يا قَالَ أَلْهِيَ عَصَاكَ وَأَشْرِقْ عَلَيَّ وَأَهُسُ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِي جَامَ أَرِفُ أُخْرَى قَالَ انْصِجَا يَا مُوسَى فَأَلْقَا ظَاهِ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى قَالَ خُذْهَا ولا تخط تُرِيدُ فَاتِرَتَهَا الْأُولَى غَضُّ مِنْ يَدِكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا بِغَيْرِ كُؤُيٍّ إِنَّ آيَةً كُبْرَى يُرِيَكَ مِن آيَاتِنَا الْكُبْرَى إِذْ هَذِهِ الْآتِ رَعَوْنَ أَذَرَّبِ الشَّرْحَ صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بطيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى